لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين